انطفت الأضواء من بعد حالة شوق <تصفيق> انتهت حياتي بلحظة من لحظاتي شوق اختفى النور اللي كان ينور لي دربي انعدم حس الطفل الرضيع اللي كان يحبي والشعور لما ناديك وانت بجنبي أنادي وانك تمسوتي من كثر ما أنادي والشعور لما يدي الخبر ماتي بتبمع يومي يومين بتنساني سمحني يا أخي ما كنت لغولي تتمناك كنت من النوع اللي بسهولة تقدر تنساك كنت صاحب سوى مشي على در كالحرب <تصفيق> القرض تم تستانس يا محررك على المعاصي تم تستس صص التمعة من كبري لما فارقت الدنيا وشفت البسمة في عيون اصحابي وأعبابي من رسم التمعة لم كبري لما فارقت الدنيا وشفت البسمة في عيون اصحابي وأعبابي من رسمة جيت عايش بالحياة وياني بصوت خفيف رح ينفعي كي وليف بدر بدر بدر صوت اتكرر في ذني كني طايح من منحدر فجأة قمت اشوف ربعي ولحظات مرت علي بدقيقة قبل ما مال قمت اشوف اللي كان يحش من وراي واللي كنت انا كرحه معه انه قندواي على بالها اني بكلامها السخيف انا بقبري ومت وانا عفيلة لافادني رفيقي ولافادني اي وليف وانت طايع فيني حش خلاص حشي المريض Fågeln är hans kärlek och han är hans شوف شريط تتكلم عن حياتي ما جرت انا مكتر في جبلت ربي و صلاتي كل ما وعيد الشريط ولا شوف غير مأساه كل ما لو قبري ضيق وتزيد فيني معانا وفوق هالعذاب بتشوف الفرحة في عيون لأحباب حمد ربي مليون مرة لانا رجعني للترب بس الفايدة ان احمده ونقفت نيدي ما حمده خايف من اللي خلقني وناطر يوم من الحساب وقلبي من كثر بكه شكه اش فيه طلع اللي فيه وحكه خلاني اتحسف وقال لي دمك أعمل والله من كبري لما فاركت الدنيا وشفت البسمة في عيون أصحابي وإحبابي من رسمة قمعاً لم من كبري لما فاركت الدنيا وشفت البسمة في عيون أصحابي وإحبابي من رسمة قمعاً qtr-rob.com من كبري لما فارقت الدنيا وشفت البسمة في عيون أصحابي وأحبابي